لا تلوم قلب عاشق من هموم الوقت ضايق لا تلوموا قلب عاشق منهموا ما الوقت ضايق غصب عنا أبعدونا أو صار في لحظة مفارق غصب عنا أبعدونا أو صار في لحظة مفارق أبعدونا وصار في لحظة مفارق وصار في لحظة مفارق والله ما باليد حيلة لو مسافات طويلة والأسى يا ناس جسماء والمشاعر باعليلا والله ما باليد حيلة لو مسافات طويلة والأسى يا ناس جسماء والمشاعر باعليلا والمشاعر باعلي يا لا يا لالا يا لا يا لالا يا لالا يا لا يا لا يا لا يا يا يا يا يا يا قلبه وعذابه من ظروف الوقت يشكي وعنى قلبه وعذابه نحن في ظروف قلب من هموم الوقت ضايق غصب, غصب عنا, عنا أبعدونا في لحظة وصار في لحظة مفارق وصار في لحظة مفارق بس يراجع ذكرياته ينتظر لحظة وفاته عيلا ينسى الحبايب والوفاء اجواص فاته بس يراجع ذكرياته ينتظر لحظة وفاته عيلا ينسى الحبايب والوفاء اجواص فاته هموم الوقت ضايق غصب عنا أبعدونا وصار في لحظة مفارق وصار في لحظة مفارق ما جوا يكتم حنينه يا عسى ربي يعينه ما جوا يكتم حنينه يا عسى ربي يعينه منهم مثل في عذاب من يرد اليوم دينا منهم مثله في عذاب من يرد اليوم دينا من همو قلب عايش من همو بلا اقتضاي غصب عنا ابعدونا او صار في لحظه مو لاحظا مفارق ونتداخل ضلوعه يطفي بالحسره شموعه وينهدرو بالغوالي سلت دموعه داخل يطفي شموعه بالغوالي سلت دموعه تلاتبخددموع يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا تلوم قلب عاشق لا طرط في الحبايب هبت بجوفها بايب لا طرط في الحبايب هبت بجوفها بايب تجمع الأحباب فرحة إلا قلب اليوم غايب تجمع الأحباب فرحة إلا قلب اليوم غايب ياتلوب قلب عاشق من هطوب الوقت غصب عنا أبعدونا وصار في لحظة مفارق صار في لحظة مفارق يا متى نلقاه رايك يفرح بعمر دقايق يلا إني لطلبتك ترحم دموع المفارق يا متى نلقاه رايك يفرح بعمر دقايق يلا إني ترحم دموع المفارق ترحم دموع المفارق والله والله ما باليد قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح